والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلن لكم الارض فراشا والسماء بنا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندا دون وأنتم تعلمون.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 ضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أيوصل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 فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُلَئِكُمْ إن تَنصِدِقِينَ قَالُوا صُبْحَانَكَ مَا كُنَّا عِلْمًا لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِهِم بِأَسْمَائِهِم فَلَمَّا أَمَّا أَهْمَمْ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 قل نهبطوا منها جميعا فإنما يأتينكم مني هدا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 Kebaikan besar, ilahalal khāshīn, al-lāzin yẓunnūn anhum malaqu Rabbihim, wa anhum ilāhi rajūn. Ya bani Isra'īl, fakron amtī alatī anamtu alaykum, wa anī fadzlutukum واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يثومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون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 اهبط الأرض من بقلها من بقلها وقفتها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله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 لَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَا خَلْفَهَا وموعظة للمتقين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 قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضُ وَلَا بِقْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قال دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها فاقع اللونها تسر الناظرين قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون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 وإن منها لما يشقق فيخرج منه المال وإن منها لما يهبط من خشية الله ومن الله بغافل عم تعملون فتتطمعون أي يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوهم يعلمون وإذالق الذين آمنوا قالوا آمننا وإذ خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدث بما فتح الله عليكم أتحدث بما فتح الله عليكم ليحاججكم به عند ربكم أ فلا تعقلون أو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 ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليل فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذت عند الله عهدا قل أتخذت فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خادعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميفاقكم لا تستكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون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 وَاِذَآ اَتُوكُمْ اَسَارَةٌ فَادُّوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ اِلَىٓ اَسَدِّ الْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ 129. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة والمعنى فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البيانات وأيّدناه بروح القدس أَفَقُلْ لَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقًا كَبْرًا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 رفوك فروبه فلعنة الله على الكافرين بأثم أشتروا به أنفسهم أي أن يكفر بما أنزل الله بغيا بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمين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 بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العلا بأي عمر والله بصير بما يعملون.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 فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنتها وما يكر بها إلا الفاسقون. أو كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نبذه فَرِيقٌ مِّنْهُمْ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 كافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمةه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود عنا شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن اظلم ممن من منع مساجد الله ان يذكر فيها اسم وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُنُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزٍّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَسْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن تبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ما لك من الله من ولي ولا نصير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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون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 وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ, للطائفين وَلِلْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جַعْل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلاً فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبأس المصير.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 قل بل من لَّتَ إبراهيمَ حنيف وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلوا آمَنَ النَّبِيُّ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا, أنزل إلينا وما أنزل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 هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل ولأتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون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 تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ولَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُولُ الصُّفَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمم وسقل لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا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 وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها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 ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والفكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تغفرون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 الله وفور الرحمٍ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويسترون به ثمنا قليلا ويسترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين استروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره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 Surah Al-Fatihah وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذو الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُفْوَنَ بِعَهْدِهِمْ وَالْمُفْوَنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ رَبَّ وَحِينَ الْبَأْسِ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 ترك خير للوصية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.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 يا أيها الذين آمنوا قُتِب عليكم الصيام كما قُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيَّامَ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ الْأُخَرِ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 Fell يستجيبون وليؤمنون بلعلهم يرصدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هدم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختان أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فَإِلَىٰ أَن بَاشَرُوهُنَّ وَبَتَرُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُنُّوا أَسْرَهُ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ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 فَإِنَّمَا الْحُكْمُ لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي يوم فمن كان منكم مريضا أو به أذم الرأس ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 Iqab. <experiences>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 ما كسبوا والله سريع الحساب. وذكر الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن التقا.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 فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكة, والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ورسى البني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب،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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمه الله أولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس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 ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو ساء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركين ولو أعجبتكم ولا تكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشركين ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ مَسَاؤُكُمْ حَرَصٌ لَكُمْ فَأْتُوا حُرُسَكُمْ إِذَا نَشَأْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُنَاقَبُونَ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 وَإِنَّ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِمْ نَفْلَاثَةَ قُرُونَ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَيِّ يَكْتُمْ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنْ إِنْ كُنْ يُؤْمِنَ النَّبِيُّ وَبُعُونَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَانِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن سيئا إلا, إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أي يتراجع إن ظن إن ظن أي يقي ما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سبحوهن بمعروف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 واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغ أجلهن فلا تعبلهن فلا تعبلهن أيّن كحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف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 وعلى المولود له رزقهن وتسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 ومتتعون على الموسى قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسن وإن طلقتموهن من قبل أن تنسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهم فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده او يعفو الذي بيده عقدة نكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله طالتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 Khalik yubayin Allah laka m ayathi laggalaka taqlun. Alam tera ila al-ladhi nharju m diyarahum wahum ulufu n hadar al-maut. Fakal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 مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالزنود قال إن الله مبتليكم بنهر فما شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ اقْتَرَفَ إلَّا مَنْ اقْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَوَزَهُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَطَاقَتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم لا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كفيرة بإذن الله غلبت فئة كفيرة بإذن الله والله مع الصابرين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 وقتل داوود جالوت وأتاه الله الملك والفكمة وأتاه الله الملك والفكمة وعلمه مما يشاء ولو لدفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين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 Walaupun Allah mahu kita tahu, tetapi Allah berbuat apa yang Dia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 وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّارُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ بها من المورث فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروسها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 Sabiyanlahu, Qala, Aalamu, Annu Allah, Ala Kulli Shayin Qadir. Wath Qala Ibrahim, Rabb, Arini, Kifatuhil Mauta? Qala, Awalamtu Amin? Qala, Bala, Walakul Yatum Inna Qalbi? Qala, Fakhuz Aurbatan Min Al Tair, Fasurhunna Ilay. على كل جبن منهم جزءا ثم نجعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم مثل الذين سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبنة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعونه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 سوفان عليه تراب فاصابه وابل فاصابه وابل فتركه صللا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثَلُ الَّذينَ يُنفِقونَ أموالَهُم بتراءٍ مرضاتِ اللهِ وتثبيتٍ من أَلفُسِهِم وتثبيتٍ من أَلفُسِهِم كمثَلِ جَنَّةٍ بِرَبوةٍ أصابَهَا وابِل أصابَهَا وابِلٌ فَأَتتُكُلَهَا ضعفين فَإِلَّا مِنْ يُصِبَهَا وابِل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 وَلَا يَتَمَنَّى الْمُخْبِثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَنَسْتُمُّ بِآخِرِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مُؤْخِرَةً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 فَأَنعِمْ مَا هِيَ وَإِن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 الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك لانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفا لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل فِيمَا كَسَبْتُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ فَالْيَكْتُبَ وَالْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ مِنْ لَهُ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ مِنْ لَهُ وَفَالْيُمْلِ الْوَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدًا مِنْ رجالكم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 يَاكُم اقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَن لَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ولا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 يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 now